كافها <تصفيق> يا علي الصفاد رحمة ربك ربدا زكريا إن هذا ربه Amen. Yeah. فحملت رفًا تبدت به مكانا قصيا فأجى المخاط لا جد إن بلت Oh. Uh... I you. Oh uh -huh.